زُينَ للَّذين كَفرَر الحيةُ الدَّا يَسْخَرونَ منِ الذيينَ آمنوا والَّذين التَّقَ فَووقَهُم يَوْمَ القامَ والله يَررزُقُ م شاب بِغَيرِ حِس.